بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ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 وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُبُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِرُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّهِ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعْنَى بَنِّي إِسْرَائِيلٍ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُ إِذَا فَرَأَبْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ أَن عَبَّدْتَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقدون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين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 لَمْ أَجِدْ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا وَأَخَاهُ وَبَعَثَ فِي الْمَدَائِنِ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 11. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون 12. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 13. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين 14. قال لهم موسى 111. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 112. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفئون 113. السحرة ساجدين قالوا آمن بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الذي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلافٍ ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضيرَ إننا إلى ربنا منقلبون إننا نطمع أن يغفر لنا رب خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَيْنَا 111. ورسل فرعون في المدائن حاشرين 112. إن هؤلاء لشردمة قليلون 113. لنا لغا 124. فأخرجناهم من جنات وعيون 125. وكنوز ومقام كريم 126. كذلك وأورثناها بني إسرائيل 118. فأتبعوهم مشرقين 119. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون 110. قال كلا إن معي ربي 11. فأوحينا إلى موسى 12. أن اضرب بعصاك البحر 13. فانفلق فكان كل فرق 14. كالطود العظيم 15. وأزلفنا ثم الآخرون 124. ثم أغرقنا الآخرين 125. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين رَبَّكَ وإن ربك لهو العزيز الرحيم 127. واتل عليهم نبأ 111. لِأَبِيهِ قال مَا وقومه ما تعبدون 112. قالوا لَهَا أصناما فنظل لها عاكفين 113. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو 117. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 118. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون 119. وآباؤكم الأقدم 111. فإنهم عدولي إلا رب العالمين 112. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين 114. <الذي> وإذا مردت فهو يشهين 115. والذي يميتني يحيين والذي اطمأمن ان يغفر لي خطي اتي يوم الدين ربي هب لي حكمه والحقني بالصالحين 1. واجعل mi lisan صدق في الآخرين 2. واجعل mi من ورثة جنة النعيم 3. واغفر mi أبي, 111. 112. 113. 114. يَوْمَ لَا 116. 117. 118. 119. 111. 111. 112. 111. 112. 113. 113. 113. 112. 114. وبرزت للجحيم وَقِيلَ 115. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون 116. من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون 117. فكبكبوا فيها هم 118. وجنود إبليس أجمعون 119. قالوا وهم فيها يختصنون 110. تالله إن كنا لفي ضلال مبين 111. وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا 1. فاتقوا الله وأطيعون 2. وما أسألكم عليهم من أجر 3. إن أجري إلا على رب العالمين 4. فاتقوا الله وأطيعون قالوا انؤمن لك واتبعك الاغذبن قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعون وما انا بقارض المؤمنين ان انا 124. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرضومين 125. قال رب إن قومي كذبون 126. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ 11. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيمُ الرَّحِيمُ 12. كَذَّبَتْ عَادُمِ الْمُرْسَلِينَ 13. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون 14. إني لكم رسول أمين وَمَا سْأَلُكُ ملَيْهِ مِنْ آجَ إنْ أَجرِْيَ إِلَّا على رَبّ العالملًَا أَتَبِنُونَ بِكُِّرعٍ آيَةَ تَعْبثُ وَتَتَّخِذُونَ مَصانِ على عَكُمْ تَخْلُدون 11. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ 12. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ 14. أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ 15. 111. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 112. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 113. هذا إلا 114. وما نحن بمعذبين 115. فكذبوه فأهلكناه 116. إن فِي ذلك لآية 117. وما كان أكثرهم مؤمنين 118. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 11. كذبت ثمود المرسلين 12. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون 13. إني لكم رسول أمين 111. وما أسألكم علي من أجر 112. إن أجري إلا على رب العالمين 113. أتتركون فيما ها هنا آمين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا الذين يفسدون في الارض ولا يسحون قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فاكتب ايه ان كنت 129. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم 120. فعقروها فأصبحوا نادين فَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُبْسَلِينَ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 124. قال إني لعملكم من القالين 125. رب نجني وأهلي مما يعملون 126. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمت 124. وأمطرنا عليهم مطرا 125. فساء مطر المنذرين 126. إن في ذلك وَمَا 127. وما كان أكثرهم رَبَّكَ 128. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 129. كذب أصحاب الأيكة المرسلين 120. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون 121. إني لكم رسول أمين 122. فاتقوا الله وأطيعون 123. وما أسألكم عليه من أجر 124. أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الذي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الَّتِي تُحِيطُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّدِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّنَا لَنَّكَذِيبٌ يَأْسِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ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 119. كذلك فِي في قلوب المجرمين 110. بِهِ يؤمنون به الْعَذَابَ يروا العذاب الأليم 111. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعون 112. فيقولوا هل نحن أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوَعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا غَالِبِينَ وَمَا بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَن السَّمْعِ لمعزولون. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني برين 124. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم 126. وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين 12. تنزل على كل أفاك أثيم 13. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون 14. والشعراء يتبعون الغارون 15. تر أنه 124. وأنهم يقولون ما لا يفعلون 125. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيمن قلبي ينقلب, ينقلب